يا حبيبي اهو بقولها بكل اللهجه وبعيل والصوت ولو عايز اخترعلك لك لهجه حبيبي انا جاهز مول هلبه هلب برشا برشا مره مره كتير كتير بالزاف وايد قوي قوي هلب هلب برشا, برشا We hebben een paar dingen Bizza fou uit, قوي قوي. Halba, halba, برشا, برشا, morgen Ik Broshop, barsha, barsha, mora,